وعلى سمو ا ل م د ر س ة التي تخرجوا ودرسوا ودرجوا فيها وبالتالي نحن إ ذ ا حدثنا عن أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندعي أ ن ن ا نضيف إ ل ي ه م شيئا نحن الذين نشرف ونفخر بالحديث عنهم هذا فخر لنا وليس فخر لهم صاحبنا اليوم هو عبد الرحمن ا بن عوف ا بن عبد الحارث ا بن ز ه ر ة ا بن كلاب ا بن م ر ة ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر القرشي الزهري شهد بدرا وكان بدريا ولما يقال فلان بدري إ ن الله اطلع على أ ه ل بدر فقال اعملوا ما شئتم ف إ ن ي قد غفرت لكم ولقد شهد بدرا بعض ا ل م ل ا ئ ك ة س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم قال له كيف ا ل م ل ا ئ ك ة فيكم يا جبريل قال من شهد منهم بدرا ليس كمن لم يشهد بدرا حتى ا ل م ل ا ئ ك ة التي شهدت بدر تختلف و هو رضواني ل أ ن ه شهد ب ي ع ة الرضوان يوم ي ا ل ح د ي ب ي ة و شهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولد عبد الرحمن بن عوف بعد ح ا د ث ة الفيل بعشر سنوات أ ي يكبره النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعشر سنوات و لذلك كان يعد في أ ش ي ا خ قريش أ و من أ ش ي ا خ قريش هاجر إ ه ج ر ة ا ل ح ب ش ا ل أ و ل ى و هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة و في البخاري أ ن النبي صلى الله عليه و سلم اخى بينه و بين سعد بن الربيع في ا ل م د ي ن ة و هو الذي قال له قصته ا ل م ش ه و ر ة والحديث في البخاري قال يا عبد الرحمن إ ن ي من أ ك ث ر الناس مالا فهذا مالي خذ منهما شئت و إ ن لامراتان تخير إ ح د ا ه م ا أ ط ل ق ه ا لك لتتزوجها هذه ا ل ق ص ة في البخاري و هي ا ل دارت بين سعد بن الربيع و بين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع خزرجي و عبد الرحمن بن عوف قرشي زهري و هو ابن عم سعد بن أ ب ي وقاص عبد الرحمن بن عوف هو ابن عم سعد بن أ ب ي وقاص كما سوف نعرف بعد قليل ا ل ع ل ا ق ة و ا ل ص ل ة بينهم رضي الله عنهم جميعا فقال له بارك الله لك في مالك وفي ولدك دلوني على السوق وفي هذا عفه عجيبه من عبد الرحمن بن عوف يقول الصحابه وكان عبد الرحمن بن عوف مكدودا اي محظوظا في التجاره دخل السوق وبعد ع ش ي ة وبين ع ش ي ة وضحاها مع مرور ا ل أ ي ا م و ا ل ح د ي ث في ا ل ب خ ا ر ي جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه ر ا ئ ح ة الزعفران فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إ ي ه ا يا عبد الرحمن ما الذي عليك قال تزوجت يا رسول الله قال له ما أ م ه ر ت ه ا قال وزن ن و ا ت من ذهب قال بارك الله لك أ و ل م ولو بشاتم وصار عبد الرحمن بن عوف من أ غ ن ى الناس مالا شهد احد وجرح في أ ح د عشرون جرحا حتى صار عمره كله أ ع ر ج ا كان فيه عرج وحصل له العرج, العرج بعد غ ز و ة أ ح د عرف عبد الرحمن بن عوف ب ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله كتب الذين أ ر خ و ا في التاريخ أ ن عبد الرحمن بن عوف أ ن ف ق نصف ماله من أ و ل ت ج ا ر ة وكان ت ث م ا ن ي ة أ ل ف درهم فتصدق ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف درهم ثم جاءه وقت تصدق ب أ ر ب ع ي ن أ ل ف دينار ثم تصدق ب أ ر ب ع ي ن أ ل ف دينار م ر ة ث ا ن ي ة ثم تصدق ب خ م س م ا ئ ة راحله من النوق ثم تصدق ب خ م س م ا ئ ة فرس وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المتصدقين حتى أ ن ه عند وفاته أ م ر أ ن يعطى كل من شهد بدر أ ر ب ع م ي ة دينار قال اي ز ل شهد بدر حي هو توفي رحمه الله س ن ة اثنين وثلاثين ه ج ر ي ة وكان عمره خ م س ة وسبعين سنه ة و ولد قبل عشر سنوات من ثم بعد ذلك جاءت البعثة النبوية والنبي عليه الصلاة والسلام قديم قبل بعد الفين عليه في الأربعين من ثم لأنه ذلك البعثة الصلاة عشر جاءت وقد ولد في عام شنو في ع الفين م لما أ س ل م عبد الرحمن بن عفكا العمر كب ث م ا ن ي ة أ سنه ل أسلم هو ثامن ل ر ث م ا ت م ش ي ه ا و ب ا ل ل ل ه ا ع ظ ي م ده ب ر ا و ده ش ب ر ا و اسلم عبد ا ل رقم ح م ن على ل يد أبي ي د بكر ا ص و ج ل ل ة ا ثمانيه الهجرة كم دي؟ 62. وعند قصه لطيفه في و ف ا ي ع وعند ق ص ة ل ط ي ف ة في وفاته نحكيها بعض ش و ي ع ب د ا ل ر ح م ن بن عوف من ن عوف أعظم م ا ق ب ه أنه م ش ه و د له ب ا ل ج ن ة ه و م ن العشرة ا ل م ب ش ر ي ن بالجنة ما ف ي ه م وحديث ا ل ع ش ر ة ا ل م ب ش ر ي ن ب ا ل الصحيحين ج ن ة في ق ا ل أ ب و بكر في ا ل ج ن ة و ع م ر في الجنة و ع ث م ا ن في ا ل ج ن ة وعلي في ا ل ج ن ة و ا ب و ع ب ي د ة في ا ل ج ن ة و ا ب و عبيده في الجنه وعبد الرحمن في ا ل ج ن ة وسعد في ا ل ج ن ة وسعيد في ا ل ج ن ة وطلحه في الجنه والزبير في الجنه عشره انتهى الكلام دين معروفين في التاريخ ل حد يوم الدين اسمه شنو العشر وشرب الجنه انتهى الكلام د من العشر وشرب الجنه ومن مناقبه انه كان من السته الذين مات النبي عليه الصلاه والسلام وهو عنهم راض وكانت الشورى فيهم ولما اجتمع السته صفى ا ل أ م ر على ث ل ا ث ة اختار الزبير عليا و اختار ط ل ح ة عثمان و اختار سعد بن أ ب ي وقاص عبد الرحمن بن عوف دين السته او عمر الخطاب قال دين ا ل س ت ة الخليفه ما يطلع من دين ديال قال دين السابقين و دين الناس ا ه ر ا ل أ م ر ا ل س ت ة دين صفوا على كم على ث ل ا ث ة سعد قدم عبد الرحمن ل أ ن ه قريبه و يعلم سبقه و الزبير قدم ابن خاله وطلحه قدم ابن عمه عثمان وكان بين ط ل ح ة وبين عثمان برضو شيء من القرابه ثم صفى الامر على عثمان وعلي وعبد الرحمن ف أ خ ر ج عبد الرحمن نفسه و ع د ت هذه أ ع ظ م م ن ق ب ة له في التاريخ طلع نفسه بقى منه اثنين أ ح كانوا ى ك ست صح فضلوا كب ث ل ا ث ة لما طلعه منه فضل كب اثنين فجعل يود يدير و ا ل أ م ر بين عثمان فوض عبد الرحمن بن عوف ق ل ت ب ت خ ت ا ر ه أ ن ت هو اللي قال هو بيع فجلس مع علي و ناقشه و جلس مع عثمان والله عبد الرحمن بن عوف ذا يخدع ب ر و د ة جلس ناقشه ثم ذهب و طرق بيوت الناس بابا بابا و جلس مع كل فرد في ا ل م د ي ن ة حتى لقي النساء النساء متكلم معاي ي يقول له علي ل قال كده كده وعثمان قال أنت أ ر ك م شنو لما جمع أ م ر الناس جميعا وقف في المسجد وجاب ع ل ي و عثمان وقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ي أ ب ا ي ع عثمان فبايعه الجميع بما فيهم عليه ذ ه مقبله لمن لعبد الرحمن بن عوف ولذلك عدها أ ه ل التاريخ من أ ع ظ م المناقب من أ ع ظ م مناقبه ما رواه ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا وقبل أ ن يموت يجب عليه أ ن يصلي خلف رجل صالح من أ م ت ه ولم يصلي النبي ل الا خلف عبد بن عوف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف وقيل أنه صلى خلف أبي بكر ولكن المقصود أبي صلى خلف الرحمن أنه بكر عبد وذلك ل أ ن النبي صلى خلف أ ب ي بكر مريض وصلى خلف عبد الرحمن صحيحا م ق ي م ة في غ ز و ة تبوك والحديث في البخاري قال المغيره بن ش ع ب ة خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر لقضاء حاجته وتأخر وقد ت أ خ ر و ت أ خ ر ت معه ومسح على خفه وجاء و ا ل ص ل ا ة قد أ ق ي م ت وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ر ك ع ة فصلى النبي خلفه ر ك ع ة ثم أ ت م لنفسه فكان النبي و ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة مسبوقان ي وهذه م ن ق ب ة ما بعدها م ن ق ب ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل أ م ه كلها ما صلى لو خلف راجل الراجل قال ولو الضالين الرسول قال ولو آ م ي ن إ ل ى عبد الرحمن بن عوف والله يا اخواننا دقايته ع ج ي ب ة خلص ا كفايه سلى خلفه وقيل أ ن ه ما كان له في ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ق ر ا ء ة صوت إ ن م ا كان صوته صحلا و أ ج ر د ا يعني ما برتل بيقرا ساكت بس ك ذ ي ر ما ب ي ق ر أ بيترتل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ك د ه ما برتل ولا ك د ه بعد الرسول صلى وراه اراك شنو مع ا ن ه قال ليك ما كان عنده صوت سميح كان صوته صحل و أ ج ر د يعني ب ر ما ما برتل ا ل ق ر آ ن ب ب ب بمعنى يتغنى به لكن يجوده و يعرف مخارجه و يحفظه و كذا لكن كان صوته أ ج ر د ا و عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أ ي ض ا جاء في مناقبه أ ن ه باع دارا له ب س ب ع م ا ئ ة أ ل ف درهم أ و دينار ثم قسمها على فقراء ا ل م د ي ن ة وفقراء بني ز ه ر ة من قومه حتى كفاهم ثم أ ر س ل إ ل ى أ م ه ا ت المؤمنين فجاء المال إ ل ى ع ا ئ ش ة قالت من من قيل من عبد الرحمن بن عوف قالت بشراه بشراه لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ م ه ا ت المؤمنين لا يحنوا عليكن بعدي الا الصابرون ثم رفعت يدها وقالت اللهم اسق ي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل ا ل ج ن ة يا سلام يا سلام ولعبد الرحمن بن عوف يا اخوانا يا ت ر م ما... ي ا ت و ما بجيه في ا ل ص ح ا ب ة الما بجيهين نحن ق ل لي بجد الما بجيهين نحن لكن ا ل ص ح ا ب ة كلهم جيهين ما فيه كلام في مناقبه في البخاري ي خ و ا ن ا ما ر أ ي ك م في خالد بن الوليد ر أ ي ك م في خالد شنو بيحتاج ما يحتاج تشادى خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ف أ غ ل ظ خالد على عبد الرحمن ا ل م ق و ل ة ا ل حديث البخاري فبلغ ا ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا تسبوا اصحابي ب تسبوا أصحابي طيب ي يقول لي الله أنا استغلط خالد لا خالد شمو فوالذي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل احد جبل ذهبا ما ساوى مد أ ح د ه م ولا نصيفه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لو خالد بن الوليد أ ن ف ق جبل أ ح د ذهب وعبد الرحمن بن عوف أ ن ف ق نص يد ذهب حقه عبد الرحمن بن عوف أ ك ت ر من حقه خالد الوليد خلي نحن ي إ ا نحن شنو والله نستغربت في حديث البخاري قال لي يا خالد لا تسبوا اصحابي في منه أ ص ح ا ب ي قصد منه معناه قصد الناس السابقين ان أ س ل م و ا اولا في م ك ة ا ل ل ي عانوا ا ل ل ي طهدوا ولقد زوج عبد الرحمن بن عوف أ خ ت ه جميله بنت عوف ا ل ق ر ش ي ة ا ل ز ه ر ي ة من بلال بن رباح رضي الله عنه أ ر ا د أ ن يكسر في أ ذ ه ا ن الناس أ ن ا ل ط ب ق ي ة ليست من ا ل إ س ل ا م في شيء و أ ن هذا من ا ل ج ا ه ل ي ة ولذلك زوج بلال الذي كان في يوم من ا ل أ ي ا م رقيقا في م ك ة زوجه من أ خ ت ه ج م ي ل ة بنت, بنت, بنت عوف بنت عبد الحارث ا ل ز ه ر ي ة ا ل ق ر ش ي ة عبد الرحمن بن عوف عرف ب ا ل إ ن ف ا ق وتقسيم المال قلت له ح ا ج ة غ ر ي ب ة قال لما ج ا يموت قسم على كل بدر ي أ ر ب ع م ي ة حصروهم س ن ة اثنين وثلاثين ه ج ل ي ه لقوهم م ي ة أ ه ل بدر ي كم ث ل ث م ا ئ وسبع عشر فضلوا منهم كم في زمن عبد الرحمن افضلوا كم مئه أ ع ط ى كل واحد منهم اربعمئه اربعمئه بما ف ي ه عثمان وعلي بن ابي طالب برضو د ا ه م اربعمئه فقال علي بن أ ب ي طالب م ق و ل ة ع ج ي ب ة في عبد الرحمن بن عوف قال أ د ر ك عبد الرحمن صفوها وسبق رنقها يعني كدرها أ د ر ك صفوها وما حيحصل و ف ا ت السوء بتعا وكدر المال ولذلك سماه أ ه ل السير والتراجم الغني الشاكر الغني الشاكر مات عبد الرحمن بن عوف أ و ل ا مرضه مرضا شديدا حتى غشي عليه الكلام في سير اعلام النبلاء غشي على عبد الرحمن بن عوف وجلل وبكى أ ه ل الدار وغطوه ثم أ ف ا ق ص ح ة ف أ ز ا ح الغشاء وكبر قال الله أ ك ب ر فكبر جميع من في الدار قال لهم أ غ ش ي علي أ غ ش ي معنا شنو أ غ م ي يعني عندنا شنو أ غ ش ي علي قالوا نعم قال صدقتم قال في غشيتي هذه أ ت ا ن ي رجلان لم أ ر ى أ ش د منهما ف ض ا ظ ة و ش د ة و غ ل ظ ة ف أ خ ذ ا ن ي بيدي وذهبا بي فلقيهما رجل ثالث وقال لهما أ ي ن ت أ خ ذ و ن ه قالوا ن أ خ ذ ه إ ل ى العزيز ا ل أ م ي ن ل ي س أ ل ه ن أ خ ذ ه أ و ن أ خ ذ ه إ ل ى العزيز منه؟ ا ل أ م ي ن ل ي س أ ل ه قال لهم اتركوه إ ن هذا ممن كتبت لهم ا ل س ع ا د ة و ا ل م غ ف ر ة وهم في بطون أ م ه ا ت ه م الكلام ده ص ح ة و حكى للناس قال لو اتركوه إ ن هذا ممن كتبت لهم ا ل س ع ا د ة و ا ل م غ ف ر ة في بطون أ م ه ا ت ه م إ ن له أ ي ا م ا لا بد أ ن ينعمها مع بنيه إ ل ى ما شاء الله قال له الكلام ده وبعد شهر عاش شهر مع ابنائه وبعد شهر من هذه ا ل و ا ق ع ة فاضت روحه إ ل ى ب ا ر ه ا عبد الرحمن بن عوف في س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة إ ن الله خلق فرعون في بطن أ م ه كافرا وخلق يحيى بن زكريا في بطن أ م ه مؤمنا ثم مات عبد الرحمن بن عوف وصلى عليه عثمان بن عفان خ ل ي ف ة المسلمين وحمل نعشه على كتفه سعد بن أ ب ي وقاص ودفن عبد الرحمن بن عوف في البقيع في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة والثلاثين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة على عمر ناهز ا ل خ ا م س ة والسبعين الا رضي الله عن عبد الرحمن وعن عثمان وعن سعد وعن علي وعن سائر المبشرين ب ا ل ج ن ة وعن أ ص ح ا ب ا ل ش ج ر ة وعن أ ه ل بدر وعن سائر ص ح ا ب ة محمد صلى الله عليه وسلم وجمعنا بكم و إ ي ا ه م في جنات النعيم على سرر ا ل متقابلين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم